غير المغضوب عليهم ولا الضالين امنوا واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل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 وَإِذْ زين لهم الشيطان أعماله وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وَإِنِّي جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على قبيه وقال إِنِّي بريء منكم إِنِّي أرى ما لا ترون إِنِّي أَخَافُ الله والله شديد العقاب اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم ولو ترى إذية الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد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 ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقه من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله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 إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل ما في أيديكم من الأسرى علم الله في قلوبكم خير يأتكم خيرا مما أُخِذَ منكم يأتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وَإِن يريدوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خانوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ الله فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ونصروا أولئك بعضهم وَنَصَرُوا بعض بَعْضُهُمْ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 وَإِنْ أَحَدٌ من الْمُشْرِكِينَ استجارك فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثم حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ لا مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ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 فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة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 أَمْ حَسِبْتُمْ أن تتركوا وَلَمَّا يَعْلَمِ يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجى والله خبير بما تعملون.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 فعسى أولئك ان يكونوا من المهتدين اجعلتم سقایه الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله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 يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون قل ان كان اباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال نقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله